بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته هُوَ الَّذِي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض مُحْكَمَاتٌ فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في الَّذِينَ فِي ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون قل إننا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا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 صالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنزادا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 ثائلي، ثم استوى إلى السماء وهي دوقان، فقال لها ول الأرض يا طوعا أو كرها؟ قالت. نصائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء ال يا بما صابيح وحِبَّة، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاجم وثمد. إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تحبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل منا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 أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأم فَثَمُودٌ فَهَذِيناهم فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَنِ النُّورِ فَأَخَذَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلود يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِم لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَوْمٌ أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أنطط كل شيء وهو خنقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستعون أن يشهد عليكم سموم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن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 من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلك تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرد الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استمزن قاموا تنزل عليهم الملائكه قل لا تخافوا ولا تحزنوا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 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من من دعا الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وعداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الله ان صَبَعٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ نَّصِيب وَإِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 فَإِنَّ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ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 آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئت منهم بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدِيهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَلْزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ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 وَالَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَاءٌ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه وإنهم لفي شك منه مريد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 أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنك ما منا من شهيد وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيضٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَهُ الشَّرُّ فَيَأُوْثُمْ قناه، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّه لا يقول هذا لي، لا يقول هذا وما. ت قائمة ولا يرجع إلى رب إن لعنده للحسنة فلن ننبأ أن الذين كفوا بما عموا ولنذيقنهم من عذاب غلي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأبَىٰ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ بَزُو دُعَاءً عَرِيضًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ف